ظللت أشيل أشيل هموم ما شفت طعم النوم أنا حياتي زي ما ماتي هالدنيا موزنا.ظللت أشيل أشيل هموم ما شفت طعم النوم أنا حياتي زي ما ماتي هالدنيا موزنا حبينا ورضينا دنيا غدرت بينا أنا حياتي زي ما ماتي هالدنيا موزنا حبينا ورضينا دنيا غدريد فينا انا حياتي زي ما ماتي هل دنيا مو زينة؟ عضت حياتي كله من بنت لا بينت بحبك اليوم بكرة بنسي أنا هكنت أعد لحالي عم بتذكر كم مرة خنت يا ما صنوني لكن انا ولا مرة صنت تعرفت عليك وقلت ملك مثل أي وحده بحكي معك فترة بعليك وبهديك وردة بعدين بقلك يا رتب بعض وتعلى أنا خلينا نترك لأنه نحن ما اتفقنا وبعد مد ايه قررت اني خونك حاولت كتير لكن ضعفت قدام عيونك فيشي خلاني انحني فيكي خلاني دوب خلاني امن بالحب علينا قادر مكتوب الله عليكي دوبتيني بلمسة من ايديكي الله عليكي عمشوف الدنيا بعينيكي حبك ادمان صار عندي ونخلط بدمي اسعد انساني بدي شوفك والله هذا همي مشي انت بحالي ولا على بالي دكرة قلبي بقي تيت شيل اشيل و ما ذق طعم النوم انا حياتي زي ما ماتي هل دنيا مو زينه ضليت اشيل اشيل النوم انا حياتي زي ما ماتي هالدنيا مو زينة. بقلب عليها واطيها العيل بشردة دنيا ما فيها ضحكاتك ما فيها حدا بقلب عليها واطيها العيل بشردة